وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 فِيهَا من كل زوجين فين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما بِهِ به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم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 عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون الرّب إنما مَا ما يوعدون رَبّ فَلَا تَجَأْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجْعُ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ الْهُوَ قَائِلُهَا